ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا جملنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يستطيع هؤلاء الشياطين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 فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة أئنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك إن هذا لمستبعد أو آباؤنا الأولون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 الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم ويقال للملائكه في ذلك اليوم اجمع المشركين الظالمين بشركهم هم واشباههم في الشرك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 ومن ثم فانا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فدعوناكم إلى الضلال والكفر انا كنا ضالين عن طريق الهدى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كما فعلنا بهؤلاء من اذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم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 قال قائل منهم اني كان لي قرين قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث يقول ائنك لمن المصدقين يقول لي منكرا وساخرا هل انت ايها الصديق من المصدقين ببعث الأموات أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا نَخِرًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَمُجَازَوْنَا عَلَى أَعْمَالِنَا الَّتِي عَمِلْنَا هَي الدُّنْيَا قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع هو فرآ قرينه في وسط جهنم قالت الله إن كت لتردين قالت الله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وانكار البعث ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار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 التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع إنا جعلناها فتنة للظالمين انا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قالوا إن النار تأكل الشجر فلا يمكن أن ينبت فيها إنها شجرة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 وهذا يعني ان ثمرها خبيث الطعم فانهم لا منها فمالئون منها البطون فان الكفار لا من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاويه ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم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 وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسناً يثنون به عليه سلام على نوح في العالمين أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن إنا كذلك نجزي المحسنين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 أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره وماذا ترونه صانعا بكم فنظر نظرة في النجوم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه فقال إني سقيم فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم إني مريض فتولوا عنه مدبرين فتركوه وراءهم وذهبوا فراَع إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَمَا لَيْلَى آلِهَتِهِمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ سَاخِرًا مِنْ آلِهَتِهِمْ أَلَا تَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمُشْرِقُونَ لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ مَا شَأْنُكُمْ لَا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا تُجِيبُونَ مَنْ يَسْأَلُكُمْ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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله فلما أسلما وتله للجبين فلما خضعا لله وانقادا له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه وناديناه أن يا إبراهيم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 وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضات الخالق سبحانه وتركنا عليهما في الآخرين وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة سلام على موسى وهارون تحية من الله طيبة لهما وثناء عليهما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 وأبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة سلام على الياسين تحيه من الله وثناء على الياس ان كذلك نجز المحسنين ان كما جزينا الياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَهْلَكْنَا الْبَاقِينَ مِنْ قَوْمِهِ مِمَّنْ كَذَّبُوا بِهِ وَلَمْ يُصَدِّقُوا بِمَا جَاءَ بِهِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَتَمُرُّونَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فِي أَسْفَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ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 بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا وصدقوا بما جاء به فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون فاسال يا محمد المشركين سؤال إنكار اتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهم اي قسمه هذه ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه أصطفى البنات على البنين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 افلا تتذكرون بطلان ما انتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد فانكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول ام لكم سلطان مبين ام لكم حجه جليه وبرهان واضح من كتاب بذلك او رسول فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 وما منا الا له مقام معلوم وقالت الملائكه مبينه عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون وليس منا احد الا له مقام معلوم في عباده الله وطاعته وانا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت وإن كانوا ليقولون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 فَسَيُبْصِرُونَ حِينَ لَا يَنْفَعُهُمْ إِبْصَارُ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَيَسْتَعْجِلُ هَأُولَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَإِذَا نَزَلَ عَذَابُ اللَّهِ بِهِمْ فَبِئْسَ الصَّبَاحُ صَبَاحُ وتولى عنهم حتى حين وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم وأبصر فسوف يبصرون وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه